كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْعَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن ناخيل واعناب تجري من تحتها الانه هؤلاء فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء وادهو ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ